بدى ذلك كأي عمل شيء ما يجري هنا جين أنت تنقلين معك مخدرات إلى أنجلترا تهريب مخدرات في قنينة شامبو؟ هذا مضحك لكنها فكرة ذكية انتهى الأمر الحياة توقفت هنا في السجن في الكرايب 20 سنة كيف لا يزال يحبني بعد ما فعلته به؟ قال لي الحارس أيها الإنجليزي ستموت في غضون أسبوعين كنت أعمل كراقصة جين. جاءت ذات ليلة تلك الفتاة وسألتني إن كنت مهتمة بالعمل خارج البلاد أجل بالتأكيد لكن أين؟ ذكرت لي جايانا في أمريكا الجنوبية وقالت إنني سأجني الكثير من المال قلت في نفسي أجل لما لا أستطيع السفر والعمل في الخارج خلال أيام العطلة لم أجب بنعم على الفور لكني قلت لها سأوافق على الأرجح بعدما أكلم ديفيد بالأمر مرحبا حبيبي أنت بخير؟ عند عودتي إلى المنزل في تلك الليلة كان ديفيد لا يزال مستيقظا قالت إن أحدهم عرض عليها العمل في جايانا في أمريكا الجنوبية قلت لها ما نوع هذا العمل؟ أجابت رقصة في الملاهي الليلية سوف أقوم بتعليم الفتيات هذا النوع من الرقص قلت لها أنا غير موافق لا يمكن أن أوافق على ذهابك إلى أمريكا الجنوبية لا يمكن أن أقبل بهذا لم نتشاجر حول هذه المسألة لكنني قلت لها لن تسافر إلى هناك غضبت منه لأنني كنت مصممة على السفر إلى الكاريبي. صحيح أنه عنيد لكنني في النهاية أفعل كما يحل لي اعتقدت أنني سأتمكن من إقناعه في الليلة التالية توجهت إلى الملهى، فعرفتني الفتاة إلى هذا الرجل الطويل القامى والداكن البشرة قال لي أنا السيد بيجز. تشرفت بمعرفتك أنت سيدة جميلة شكرا لك تشرفت بلقائك كان مهذبا جدا وجذابا قال لي إنني سأعمل في ناد جديد في جايانا قال إنهم يريدون تدريب بعض الفتيات المحليات على الرقص أضاف أنني سأقوم بتدريبهن وفي الوقت عينه سأقدم عروضا سأرتاح في النهار وأعمل في الليل بالنسبة إلي لم يكن هذا شيئا غير عادي قلت له إن ديفيد لا يريدني أن أسافر وحدي وسألته إن كان من الممكن أن يأتي معي إلى الكرييب. لا أظن أن في ذلك مشكلة حقان؟ أجل. هذا رائع قال لي سوف أقابل ديفيد سأكلمه بالموضوع ليكون مطمئنا فكرة جيدة نخبك فكرت عندها وقلت في نفسي سوف نسافر معا بعد ثلاثة أيام جاء السيد بيجز لزيارتنا مرحبا كيف حالك بخير اسمي ستيف لكن الجميع يعرفونني بسيت بيكز دخل وجلس ديفيد هل أستطيع أن أناديك بديف؟ بالتأكيد أعجبني الرجل وكنت مرتاحا له قال لي أنت قلق بشأن سفر فتاة وحدها إلى أمريكا الجنوبية وأنت على حق لكن صدقني هذا ما جعلني أفكر في الأمر وأقرر أن أدفع لك كي ترافقها إلى هناك وأضاف سأدفع كل الفندق والإقامة وكل شيء عندها أزلت الشكوك والمخاوف من رأسي وبدأت أفكر وأقول في نفسي ديفيد ليس هناك ما يدعو للقلق أبدا سوف نسافر معا قررنا أن نسافر معا إلى هناك ونمنح أنفسنا فرصة جديدة حسنا هذا تصفحنا تصافحنا ثم قال لي سأهتم بتذاكر العودة سوف نبقى على اتصال أراكم عندما تعودان سوف نسافر أجل بعد أن غادر بدأت جين تبتسم وتضحك وقالت كنت متأكدة من أننا سنسافر معا أنت الآن سعيدة؟ أجل في غاية السعادة في النهاية تحققت رغبتي كانت تلك أكبر غلطة في حياتي ولا شك في ذلك نزلنا من الطائرة وكانت الساعة حوالي الثامنة مساءً إخرجنا إلى قاعة الوصول وانتظرنا كنا نتوقع أن يأتي أحد لملاقاتنا كان سيقول الأجر يقتربون منا ويسألوننا إن كنا نريد سيارة أجر ورحت أقول لهم لا لا لا نريد سيأتي أحد ونحن في انتظاره لكن أحدا لم يأتي لا شكرا إننا ننتظر من سيأتي ليأخذنا قلت لجين يجب أن نرحل من هنا قلت لها أنا لا أشعر بالأمان لدينا كل المعلومات عن الفندق ونحن نعرف إلى أين نتوجه هل نستقل سيارة أجرى ونذهب إلى هناك؟ هذا ما فعلناه <تصفيق> توقف السائق أمام الفندق كان فندقا من خمسة نجوم المكان مضاء ونظيف جدا. تغير مزاجي وشعرت بالراحة فكرت وقلت في نفسي رائع هذا ما جئت من أجله توجهنا نحو مكتب الاستقبال واعطينا اسمينا، لكنهم لم يجدوهما على لائحة الحجوزات لم يجدوا شيئا أسف لا يوجد حجز لدينا بهذين الاسمين. قلت لهم يجب أن تتحققوا لابد من وجود خطأ ما تحقق مرة أخرى اسمانا لم يكن في لائحة الحجوزات عندها بدأت جين تخاف وتقلق بدأت أفكر وأقول في نفسي ترى ما الذي يجري إننا في وسط أمريكا الجنوبية لا غرفة في الفندق الوقت متأخر ولم يأتي أحد للقائنا بدأ القلق يساورني وشعرت بأن ثمة متاعب تنتظرنا قلت لها اسمعي كل ما نستطيع القيام به الآن هو حجز غرفة لنمضي ليلتنا وغدا نحاول الاتصال بهؤلاء حسنا شكرا جزيلا أهلاً. كان قد مضى على وجودنا هناك حوالي خمس دقائق عندما سمعنا أحد يطرق الباب فتحت الباب مرحبا أنا مايكل بدا لي متحمسا وسريعا لكنه كان مهذبا كان في غاية التهذيب اسمع أنا آسف جدا كان يجب أن ألاقيكما في المطار جين كانت غاضبة منه أهلاً هل أنت من كان يفترض بك أن توفينا إلى المطار؟ أجل ثم أضافت إسمع جعلتنا ننتظر لأكثر من ساعة في بلد غريب لا نعرفه فأجابها أنا أتفهم غضبك سيدتي وأنا آسف جداً لما حصل اللوم يقع علي لقد اختلطت علي مواعيد الرحلات كان لطيفاً جداً ومهذباً وراح يعتذر منا. قال لنا أنتما الآن في هذا الفندق لكن هذا ليس الفندق الذي نريدكما أن تنزلا فيه ماذا تقصد؟ وضعنا اسم هذا الفندق في طلب التأشيرة لتسهيل حصولكما عليها فكما تعرفان من الأفضل أن يكون فندقا راقيا من خمسة نجوم لكن لا تقلقا الفندق الآخر جيد ونظيف مثل هذا لا بأس حسنا ثم قال أمضي ليلتكما هنا استرخيا وأتمنى لكما نوما هنيا حسنا شكرا مايكل أضاف تصبحان على خير وغادر حلت المشكلة بدأنا نوجين نضحك وشعرنا بالراحة من جديد لقد حصل خطأ صغير والأخطاء تحصل دائما في اليوم التالي جمعنا أغراضنا وجاء مايكل ليأخذنا إلى فندق آخر كان لطيفا وصعدنا معه في السيارة توجهنا نحو الطريق الرئيسي ثم بدأنا ندخل في شوارع فرعية حتى وصلنا إلى ذلك الفندق بقينا نجول لخمس دقائق تقريبا حتى وصلنا إلى ذلك الفندق كان هناك سياج حول الفندق من كل الجهات لكن لم يكن أحد في المكان وصلنا أخيرا إلى الغرفة وبعد مرور دقيقتين سمعنا أحدا يطرق الباب مرحبا هل أنتم ما بخير؟ كان ذلك مايكل مرحبا وكان برفقته رجل أفريقي طويل القامة يرتدي سترة سميكة دون أن نعرف السبب بدا مخيفا غريب الأطوار كان رجلا قاسي الملامح لا يرتاح المرء لرؤيته قال مايكل هذا جون سوف يهتم بكما طوال فترة وجودكما هنا إذا احتجتما إلى أي شيء قول لجون وأضاف إذا أردتم الذهاب إلى أي مكان إلى وسط المدينة أو إلى أي مكان آخر فسيأخذكما جون إنه مرافقكما الشخصي قال مايكل ان ثمة مشكلة في رخصة النادي وأضاف نحتاج إلى يوم أو يومين ربما لكي ننجز المعاملات لذا لا تقلقاه لأن كل شيء يجري في المسار الصحيح وحسب الأصول إننا في انتظار صدور الرخصة حسنا إلى اللقاء إلى اللقاء فكرت في الأمر وقلت في نفسي يا إلهي هذه مشكلة أخرى وبعد أن غادر قالت لجين لا تقلق فقد أصبح لدينا يومان إضافيان لكي نسرخي عزيزي لا تقلق أرجوك قالت جين يمكننا الذهاب إلى فندق آخر سوف نأخذ حمام شمس <تصفيق> كان حوض الصباحة رائعا قررنا أن ننسى كل ما حصل معنا وأن نأتي إلى هنا كل يوم لنستمتع بنهارنا مكان رائع حقا مكان جميل هل أنت سعيدة؟ ليتني يستطيع البقاء هنا لأسبوعين إنه مكان ممتع حقا بينما كنت مسترخيا هناك رأيت جون آتياً إلى الفندق إلى مكان حوض السباحة ظننت أنه جاء ليطمئن إلى وضعنا ويرى إن كنا بحاجة إلى شيء ما لكنه بدى في غاية الجدية ثم اقترب مني وانحنى وقال لي يجب أن تعودا إلى الفندق قلت له لا يوجد شيء في الفندق هناك جئنا إلى هنا لنسترخي عاد وانحنى وقال يجب أن تعود إلى الفندق ولن أكرر كلامي قال لي عليك أن تنفذ الأوامر عودا إلى الفندق ولا تنقشني وعندما انحنى فوقي ظهر مسدس تحت سترته كان واضحا رأيت ملامح وجه ديفيد تتبدل حسنا حسنا قلت لجين أن تجمع الأغراض بسرعة لكي نغادر كان به الفندق خاليا عندما اجتزناه وكانت هناك سيارة مركونا تنتظرنا فتح الباب وقال لنا هيا دخولا فكرت في الأمر جيدا أنا في بلد غريب وفي المقعد الأمامي رجل يحمل مسدسا هناك مشكلة ما بدأت أشعر بالخوف والقلق عندما عدنا إلى الفندق كان مايكل ينتظرنا قال أريدكما أن تصعدا إلى الغرفة وسأوافيكما بعد قليل كانت جين تتمشى في أرجاء الغرفة وكانت مضطربة وغاضبة ما الذي يجري هنا؟ أظن أن هناك أمرا ما قلت لها جين اهدئي لننتظر ونرى ماذا سيقولون لنا فتح الباب ودخل مايكل نظر إلينا وقال اسمعاني جيدا لا أعرف ماذا قيل لكما في إنجلترا لكنكما جئتما إلى هنا من أجل مهمة قلت له ماذا تقصد؟ لماذا أنتما هنا إذن؟ لا أحد يأتي إلى أمريكا الجنوبية من دون سبب جئت إلى هنا من أجل عمل يتعلق بالرقص أجابني لا يهمني ما قيل لكما في إنجلترا لا يوجد ناد ولا رقص أضاف هل تعرفان لماذا أنتما هنا؟ سوف تحملان معكما مخدرات إلى إنجلترا الأمر بسيط جدا ما إن خرجت هذه الكلمات من فمه كانت صدمة كبيرة بالنسبة إلينا لا يمكن أن أهرب مخدرات إلى إنجلترا سوف تفعلان كما نقول <تصفيق> لكما قال جون أنتما في هذا البلد ولا أحد يعرف بمكان وجودكما وإذا أردنا إخفاءكما فسنفعل فجأة بدى جادا وقاسيا أظنني خفت حتى الموت قال مايكل اسمعاني سنأخذ حقيبتيكما وملابسكما وسنعيدهما بعد أن نضع الكوكايين في كل واحدة كيلوغرام من الكوكايين في كل واحدة من الحقيبتين. جيم. عندها هزت جين رأسها وقالت لن أفعل هذا. لن أفعل هذا. جيم. إخرسي إخرسي. قال جون سوف تفعلان هذا دون نقاش. غدا صباحا سنأخذكما إلى المطار وهناك ستبدأ مهمتكما أخذ حقائبنا وجوازات سفرنا وكل ما كان معنا من مال قال لنا إياكما أن تغادر الغرفة إياكما أن تحول الخروج من الفندق لأنكما ستدفعني الثمن غاليا في النهاية ستدفعني حياتكما ثمنا لذلك أصبحنا عالقين في الغرفة وكان الرعب مسيطرا علينا لا بأس لأول مرة في حياتي وقفت عاجزا عن القيام بأي شيء كل ما كنت أفكر فيه هو أننا في ورطة كبيرة في ورطة كبيرة جدا يا إلهي كم كان ذلك صعبا فكرت وقلت في نفسي لماذا لا أحاول إلقاء نظرة إلى الأسفل وأرى أن كان باستطاعتنا الهروب من الفندق لم يكن في الفندق نزلاء أو زائرون أو أحد سوانا عرفت عندها أنهم يستخدمون الفندق لهذه الغاية مشيت إلى أعلى السلالم. نزلت ثلاثة خطوات نحو الأسفل. كان جون واقفا هناك بالقرب من الباب. لم يكن في الفندق مخرج آخر غير الذي في أسفل السلالم. لم يكن باستطاعتنا الخروج من الفندق. لم ننم في تلك الليلة. هل نستطيع إبلاغ أحد؟ هل نستطيع إبلاغ الشرطة؟ لكن هناك مشكلة، وهي أن هاتف الغرفة لا يعمل. لا نستطيع الاتصال بأحد. كنت متأكداً بالكامل من أنهم سيقتلوننا في حال حاولنا الخروج من الفندق. يا له من كابوس مروع قلت لجين لا خيار أمامنا علينا أن نفعل كل ما يطلب منه في الصباح التالي دخل جون ومايكل فجأة إلى الغرفة دون أن يطرقا الباب أخرج جون قنينة وكانت قنينة شامبو وبدأ يفسر لنا أن المخدرات داخل قناني الشامبو الكوكايين داخل هذه القنينة فكرت في الأمر وخفت كثيرا كان عملا غبيا غير احترافي فالمخدرات داخل قنينة الشامبو يمكن اكتشافها بسهولة وقد يقبض علينا ثم قال في كل واحدة من الحقيبتين ثمان قناني وأضاف لن تكون رحلة مباشرة سوف تسافران من هنا إلى سانت لوسيا ثم إلى سانت مارتينز ومنها إلى جوادالوبي ثم إلى فرنسا وعندما تصلان إلى فرنسا تستقلان عبارة إلى إنجلترا هذا مضحك لكنها فكرة ذكية وأضاف هناك سبب لذلك وهو أن مسار رحلتكما سيكون أكثر أمانا قمنا بالتهريب مئات المرات من قبل نحن ندفع للجميع، ندفع للشرطة، للجمارك، لموظفي المطار لذا اطمئنا ستكونان بخير قيل لنا إننا فور وصولنا سنقوم بتسليم الحقائب وسنستلم مغلفا بداخله ثمانية ألاف باوند لكن ثمانية ألاف باوند ليست شيئا بالنسبة لعمل كهذا هذه المخاطر تستحق مليون باوند سوف نرفقكما إلى المطار كنا في وضعية لا مجال للخروج منها وكان علينا تنفيذ ما طلب منه شعرت وكأنني جثة تتحرك كنت أفعل كل ما يقوله لديفيد عندما أصبحنا في السيارة متوجهين إلى المطار شعرت بخطورة المسألة كانت جين مرتعبة وكنت أقرأ ذلك في عينيها وعلى وجهها شعرت برغبة في البكاء لكنني لم أشاء أن أبكي لم أكن أريد أظهار مشاعري أمام هؤلاء شعرت وكأن شيئا ما بداخلي يقتلني لأنني أنا الرجل وأنا من يفترض بي حمايتها والدفاع عنها ما كان يجب أن أدعى هذا يحدث منذ البداية وحتى هذه اللحظة عند وصولنا إلى المطار فتح جون الصندوق وأخذ الحقيبتين ومشى إلى داخل المطار كانت هناك امرأة تتحقق من الحقائب في وضع كهذا يفكر المرأ في أن كل شيء سينتهي في تلك اللحظة قلت لجون اسمع إنهم يفتشون الحقائب قال لي لن يفتشكما أحد خذا حقائبكما توجهان نحو نقطة التفتيش وعبراه وادخلا إلى الطائرة لا تخافا وقفنا في الصف وبدأنا نتقدم الجميع كانوا يخضعون للتفتيش جميع المسافرين نظرت إلى الخلف فرأيت جون لا يزال عند المدخل يراقبنا ليتأكد من أننا دخلنا ومن أننا صعدنا إلى الطائرة ربما كنت ارتجف وأتصبب عرقا وأنا متأكد من أن الجميع رأوا الخوف في عيني أخيرا أشارت إلينا الموظفة لكي نتقدم يا إلهي سيقبضون علينا سيكتشفون أمرنا لم تحرك جفنها بل أشارت إلينا بيدها لكي نتقدم حتى إنها لم تنظر إلى الحقيبتين لم تنظر إلى حقيبتين عندها زال الضغط الذي كنت أشعر به وشعرت بشيء من الراحة شكراً. عندما كنت أسير أنا وجين قلت لها كان هذا سهلا لم ينظر أحد إلى حقيبتينا. لم يفتشنا أحد ربما ليس الأمر سيئا كما اعتقدنا ربما لن يقبض علينا عندما أصبحنا داخل المطار بدأ الخلق والخوف يسيطران علينا من جديد. رحنا ننتظر عند نقطة استلام الحقائب خمس دقائق عشر دقائق ولم تظهر حقيبتان. من بعدها سرنا نحو نقطة الجمارك حيث يقوم الموظفون بتفتيش الحقائب. شعرت بالقلق ورحت أردد في ذهني لا تقلق يا ديفيد. كان ذلك عملاً جنونياً كان ذهني يعمل بكامل طاقته وجهده ماذا لو أوقفوني؟ ماذا سأقول لهم؟ كنت مرتعبة وخائفة هل كنت أبدو كمرأة تحمل معها مخدرات؟ حاولت أن أتظاهر بأنني طبيعية نظرت إلى الرجل فابتسم لي اعتقدت أنه سيشير إلي كي أتابع سيري مرحباً ضع الحقيبة على الطاولة من فضلك لا بس قال لي ضع الحقيبة على الطاولة في تلك اللحظة شعرت بألم وتجنج في كامل جسمي هل معك مفتاح الحقيبة من فضلك؟ نعم قال لي هل معك مفتاح الحقيبة؟ حاولت أن أمسك بالمفتاح وكنت أرتجف يقول شيئا بل نظر إلي وإلى الحقيبة وبدأ يفتش محتوياتها وكأنه يعرف عما يبحث يا إلهي شعرت وكأن قلبي سينفجر أعتقدت أنها النهاية سيقبضون علينا انتهى أمرنا كنت أنفجر بالبكاء وعندما فتح الغطاء اعتقدت أن اللعبة قد انتهت إنها النهاية حياة انتهت عيشون سنة في السجن في الكرايب حظا سعيدا لكن عندما قلب القنينة نزل منها الشامبو لم أستطع إبعاد نظري عما كان يفعله عن كل حركة كل حركة يقوم بها نظر إلي من جديد أخذ منديلا مسح يده وقال لا بأس خذ حقيبتك وامشي شكراً. شكرا سيدي كنت أعنقه وأقبله خلال خروجنا من المطار كنا أنا وديفيد سعيدين وبدأنا نضحك عرفنا أننا نجونا وكأننا ربحنا جائزة اللوتو كان الفرح يغمرنا شعرنا أننا نجونا يا إلهي كم كنا سعيدين صادف يومها عيد مولدي فقال لي ديفيد سوف نخرج الليل ونلهو لأن اليوم هو عيد مولدك أذكر أنني استيقظت باكرا وكان رأسي يؤلمني لأنني شربت كثيرا في الليلة التي سبقت نظرت إلى جين وقلت لها كم كان هذا سهلا أليس كذلك؟ لقد فتح موظف الجمالك قنينة الشامبو وفتش الحقائب ومع هذا لم يكتشف شيئا وفي هذه الحالة أنا متأكد من أن أحدا لن يكتشف أمرنا قلت لها سوف ننجح مايكل كان قد قال لنا سوف تحصلان على المال عند عودتكما إلى إنجلترا وإن كنا لا نستحق ثمانية ألاف بوند فمن يستحق إذن هذا المبلغ لنحمل المخدرات ونسلمها في إنجلترا ولنتهي من هذه المسألة ونقبض المال ثم نظرت إلى ديفيد وقلت له هيا لنعد إلى بلادنا ونسلم المخدرات ونحصل على المال وننفقه على أنفسنا في غضون ثلاثة أيام فقط أصبحنا من مهربي المخدرات الدوليين تحولنا من شخصين عاديين بسيطين إلى مهربي مخدرات في الصباح التالي صعدنا في سيارة الأجرى وتوجهنا نحو المطار من لوسيا إلى جوادالوبي أذكر أنني لم أكن متوتراً أو منزعجاً كنت أتصرف بشكل طبيعي سائحة تجول فوق جزيرة خلابة لم نكن نشعر بالتوتر لأن الجزء الأصعب من المهمة كان قد مر بسلام كان هناك عدد قليل من رجال الأمن وكان المطار صغيرا اعتقدنا أننا سنجتازه بسهولة وصلت الحقائب بدأت الحقائب تظهر لكن حقيبتين تأخرتها الجميع استلموا حقائبهم أما حقيبتان فكانتا لم تصلا بعد أذكر أنني قلت في نفسي الآن بدأ المسافرون بمغادرة المطار لن يبقى في نقطة الاستلام أحد سوانا وقفنا هناك لخمس دقائق فجأة وصلت إحدى الحقيبتين وكانت حقيبة جين لدينا حقيبتان أين الثانية؟ أخذنا الحقيبة ووقفنا ننتظر الأخرى لكن من دون جدوى نظرت إلى ديفيد وقلت له ما الذي يجري؟ شعرت للحظة أنهم اكتشفوا أمرنا قلت لها يجب أن أتوجه إلى مكتب الحقائب المفقودة لأبلغهم هل تستطيعين مساعدتي؟ قلت لها إننا قادمان من سنتلوسية ومعنا حقيبتان لكننا لم نستلم هنا سوى واحدة وضعت سماعة الهاتف من يدها وقالت حصل خطأ حقيبتكما بقيت داخل الطائرة والطائرة متوجهة إلى وجهتها التالية أضافت لا تقلقها سوف تتسلمانها في الفندق عندها هدأت وعرفت أن خطأ بسيطا قد وقع وأن الحقيبة بقيت داخل الطائرة لا تقلق بدأت جين تحاول تهدئتي. حاولت أن أفكر بإيجابية أن لا مشكلة مجرد خطأ بسيط بدأنا نمشي نحو نقطة الجمارك لم يكن في المكان أحد سوانا لا أحد سوى موظف الجمارك الجالس خلف مكتبه فجأة وكأن أبواب الجحيم قد فتحت. ف... إفعاء خرجوا من كل مكان لا تتحرك لا تتحرك. فتحت كل الأبواب انبطحا إن لا تتحرك كان وقع ذلك كالصاعقة لا تتحرك وجدت نفسي مطروحا ارضا محاطا بعشرين شرطيا أسلحتهم وجهة إلى رأسي لم أفعل شيئا قلت لا تتحرك لم أفعل شيئا سمعتها تقول أنا لم أفعل شيئا لم أفعل شيئا حاولت أن أقول لهم اتركوها دعوها قال لي أنت الآن موقوف بتهمة تهريب الكوكايين في تلك الثانية تحديدا انتهت حياتي بطرفة عين. أخذون إلى غرفة صغيرة والمسدسات مصوب إلى رأسينا. ثم أحضر الحقيبة ووضعوها فوق الطاولة. فتح الحقيبة. ولا أعرف كيف وبسرعة أخذ قنينة. شعرت بخوف لا أستطيع وصفه. كنت مرتعبة. أخذ أحدهم سكينا من جيبه وفتح القنينة. أخرج من داخلها كيسا. وكان الذعر يسيطر عليه. كان بحوزته جهاز لفحص المواد استخدمه ثم قال هذا كوكايين سائل عندما نظرت إلي شعرت بأنها مرتعبة رأيت الخوف في عينيها ثم أحضر المصورين لتصوير الكوكايين وكان كل رجال الشرطة يتصافحون ويبتسمون أظن أن أحداً وشابنا قبيل وصولنا إلى هناك كانوا ينوون توقيفنا منذ البداية لكي يتمكنوا من تهريب كمية أكبر ربما ثلاثين أو أربعين أو خمسين كيلو جراماً. استخدمنا فقط لتمويه عملية تهريب أكبر كان ذلك كابوساً مرعباً وضعونا أنا والجين في سيارة فان وانطلقوا بنا نحو السجن الكبير أمر رهيب عندما وصلنا إلى مدخل السجن كان المكان يعج بالحراس وكانوا يحملون أسلحة كانت المنطقة مسيجة بالأسلاك الشائكة عند نزولنا من سيارة الفان وضعوا أصدافاً في أيدينا وقيدونا أنا إلى شرطي وجين إلى شرطي آخر لكن أعرف أنه سيأخذ كل واحد إلى مكان بدأ ترد في ذهني أفكار مزعجة النساء في أماكن كهذه يتعرضن للاغتصاب، وقد يحدث أي شيء لجين جين خفت كثيرا على جين خفت كثيرا التفت ونظر إلي وقال لي بصوت عال أحبك أحبك أحبك قلت في نفسي كيف يعقل أنه لا يزال يحبني بعد كل ما فعلته به أذكر عندما دخلنا من البوابة كان الصمت مسيطرا وكل شيء هادئا كان شعورا غريبا مشى إلى جانب شرطيان ثم فتحوا الباب من هنا لم أكن قد سمعت أصواتا كهذه في حياتي كان السجناء يصرخون ويطرقون الأبواب يطرقون بقوة ويصرخون يرمون أشياء مشتعلة ملابس مشتعلة ونفيات وأشياء أخرى ثم فتح الحارس الباب واستدار نحوي وقال أيها الإنجليزي ستموت في غضون أسبوعين لم تكن الظروف سيئة جدا بالنسبة إلي. كانت الغرفة نظيفة، وكان الحراس لطفاء. لم أكن خائفة على نفسي، بل كنت قلقة جدا بشأن ديفيد. خفت عليه كثيرا. إن كل يوم إن أمضيته في السجن كان مجبولا بالخوف والقلق بالخوف من أن يطعنني أحد ويقتلني هناك حثالة المجتمع تلتقي من القتل إلى اللصوص، من السارقين إلى مغتصبي الأطفال الكبار منهم والصغار بعضهم كان أشبه بالمخلوقات المتوحشة لم يمر يوم دون أن أرى أحدا يطعن أو يضرب أو يتعرض للاعتداء كانت أياما مرعبة كان قد مضى على وجود هناك أسبوعان وكان يوم أحد بعد الظهر أذكر أنني نزلت سلالم معدنية نحو الطابق السفلي كان الجو حارا جدا كنت أرتدي قميصاً خلعته ووضعته على رأسي وفجأة ضربني أحد الحراس من الأسفل لقد ضربني على ساقي كان واقفاً في الأسفل تحتي فسقطت على السلالم ارتتم رأسي وظهري وشعرت بعظام ظهري تتحطم وانتهيت في أسفل السلالم شعرت بالدم يتدفق من رأسي فما كان منه إلا أن نظر إلي ورحل تركني فوق الأرضية الأسمنتية عند أسفل السلالم وتابع طريقه ثم أحضر أحدهم قطعة قماش بيضاء ورماها فوقي ظنا منه أنني ميت نقلت إلى غرفة الإسعاف وكنت شبه فاقد للوعي كنت أستفيق ثم أغيب عن الوعي ثلاثة أضلع مكسورة وانفصال عظمة الكتف وأربع عشرة قطبة في الرأس وتحطم فقرتين في أسفل العمود الفقري لقد تحطمتا بالكامل أعطوني من بعدها عكازتين ثم أعادوني إلى السجن أصبحت معوقا وكان ظهري يؤلمني كثيرا لكنهم كانوا غير مبالين أرادوا فقط أن أعود إلى السجن سمعت أن أحدا هاجمه أخبرني أحد الحراس أن إصابته شديدة وحالته لا تدعو للاطمئنان لكن من دون إعطاء تفاصيل كنت مرتعبة لم يفارقني الخوف على ديفيد كان باستطاعة رؤية مبنى سجن النساء من شباك زنزانتي فأخذت غلاف الوسادة وقلما وكتبت عليه ووضعته كعلم خارج نافذتي نظرت إلى الخارج فلمحت قطعة قماش أبيض متدلية من أحد النوافذ. كان قد كتب عليها جين أحبك. فعرفت على الفور أنه ديفيد. مدت يدي من النافذة ورحت ألوح بها وأناديه. عندما رأيت لأول مرة ذراعا جين تلوح لي من النافذة شعرت وكأن قلبي يكاد يطير من مكانه. أحبك. سمعتها تصرخ وتقول لي أحبك. إن تلك الثواني القليلة كانت بالنسبة إلي العالم بأسره. وصلتنا أخيرا ورقات الخروج كان شعورا رائعا كنت أعرف أن ذلك اليوم سيأتي لمحالا جاء الحراس ومعهم كرسي متحرك وضعت عليه ونقلت إلى مدخل السجن ركضت نحوه قررت أن لا أتركه حتى ولو حاولوا إرجاعي إلى الداخل قلت لها هيا بنا نرحل من هذا المكان كانت فرحة لا توصف سعادة لا أستطيع وصفها خرجنا أخيرا من ذلك الجحيم ذلك المكان القذر وبالرغم من كل ما تعرضت له نجوت لقد حاولوا قتلي لكنني نجوت لقد دفعت ثمنا باهظا جدا أما على المستوى الصحي فالخسارة كبيرة وهي لا تعوض. سنتان دفعت ثمنهما قدرة على الحركة انتهى بي الأمر مقعدا فوق كرسي متحرك لو حدث هذا لرجل ومرأة غيرنا لكان قد انفصل لكنني أحبه ما أنا الآن نادم عليه هو عدم تفكيري بطريقة صحيحة أنا ذاك وحماستي وقبولي بخوض تلك المغامرة وقد تعرضت لتجربة يمكن لأي رجل أن يتعرض لها صدقني يمكن أن يحدث هذا لأي كان لم يلقي أحدنا باللوم على الآخر أحبها من كل قلبي وسنبقى معاً طوال حياتنا